15,000 فَلْيَا هُرِجَ السَّامُ الْمُؤْمِنُ The <laughs> إنه على رجعي لقادر يوم Oh, my God. فَلْيَا هُورِ لِيَسْنُمِ مِمَّا يُنْقَ فَلْيَا هُورِ لِيَسْنُمِ mm -hmm. down إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ وَمَا هُوَ مِنْ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ ən